أعوذ بالله من السيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم One قد la Then on Wan munen ir kanir ussa. Bang kirin وَلَا أَسْلَقَ مَنْ تَتَكَى وَتَرَمْ رَبِّهِ فَقْرًّا